من هو الله كثير من الناس إ ذ ا ف ا ج أ ت ه بسؤال من هو الله ف إ ن بعضهم سيقول هو الخالق هو الرازق نحن نعرف ذلك ولكن هل هذا كل ما نعرفه عن الله؟ إن الإنسان كلما زاد علمه بالله كلما زادت خشته وتحسن تعامله مع ربه قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فكم تعرف عن الله؟ علمه خشته ربه إن وتحسن من عن فكم مع تعرف يخشى الله الله تعالى في السماء لا يعلم حقيقه ة ذ ا ت إلا ا هو م ذاته عسى عن عظمة س أن أقول أنه لك الله لا يكفي يكفي ي ط ي ي ع أحد أن ر ا الا آ رآه ن ولو هذه أي شيء في ل الدنيا ح ي ا ة ن ف إ هو سينهار تماما أ ق ى تقوى على الأجساد المخلوق الآن لا تقوى على أن تنظر إليه. فإذا كان ذاته بهذه العظمة والقوة لدرجة أن الذي يشاهدها يتلف وينعدم لمجرد الرؤية إليه لدرجة يتلف لمجرد أن أن وينعدم بحقيقة تنظر الذات؟ فكيف بهذه هذه كيف بالصفات ا ل ج ل ي ل ة التي اتصفت بها ذات الله لهذا ف إ ن ربنا يعلم ذلك ويعلم أ ن أ ح ب ا ب ه متشوقون جدا لرؤيته ل أ ن ه م كثيرا ما كانوا يسمعون عنه كثيرا ك ما ا ن وعن ا ي ت ل م و عظمته ن عن ه و ع وعن جماله وهم يريدون الان آ ن أن ي ر و هذا الجمال لهذا ف إ ه س ب ح ان ه س ي ق و ي أ ج س ا د ه م يوم القيامة ويعطيها من القدرة ما يمكنها من رؤيته سبحانه لماذا؟ يعطيها رؤيته و القدرة سبحانه لكي تنال هذه الاجساد ل ذ ة رؤيته بلا تلف في ذواتهم ل أ ن ه م ضعاف أ م ا م ر ؤ ي ة هذا ا ل إ ل ه الكبير الجليل العظيم و يوجد ولا و المخلوق تكون ذات هذه الله تعالى لها صفات قد اتصف بها سبحانه هذه الصفات كاملة لا لها مكان شابه الخالق بالإسم فقط يعني مثلا ربنا سبحانه له يعني صفة في في فقط قد قد حي مثير أي شيء أي آخر آخر وله ا ل ح ي ا ة ا ل ك ا م ل ة المخلوق له لكنها حياه ة أيضا ل ك ن ا ح ي ا ة خ ا ص ة كحياة به الله ليست و ل ا يجدوا و ن ع من ن أ و ع ا لهم ش ب بين أبدا ولا حتى تقارب بسيط الحياتين ولا ل حتى ف يحدث و ل الها مرة واحدة أن صفة من واحدة صفة تشابهت صفات ا أن خ المخلوق ا صفات ل ق مع من فمن صفة و ل ل الله, الله, الله سبحانه إله جميع المخلوقات ولي لهم إله ه سبحانه يجدوا جميع غ ي ر ه هو المتكفل بهذه المخلوقات لوحده يدبر شؤون مملكته ا ل و ا س ع ة التي تشمل السماوات و ا ل أ ر ض ولا يساعده في ذلك أ ح د ومنذ أ ن خلق الله أ و ل مخلوق و إ ل ى أ ن ينتهي هذا العالم ف إ ن الله تعالى هو الوحيد الذي يرزق ه وصفاته الوحيد الذي الوحيد الذي يملك هو و يأخذ وصفاته هذه قد علمنا الله منها و أ خ ب ر ن ا عنها لكن توجد صفات لله لم يخبرنا بها ولا نعلمها ولا يعلمها أ ح د بل ا س ت أ ث ر الله بها في علم الغيب عنده نعم من شدة عظمة الله أنه لم يستطع أحد أن إنه فإنه أن العين فإن معينة النظر معينة عظمة يستطع علما بكل عظمته علما يعلم عظم الأعضاء تستطيع لم الكاملة كما مسافة شدة أحد أبدا أحد واحد واحد حدودا حقيقة الله ولا إلا الذي أحاط بها علما إنه الله فإنه لا يعلم حقيقة الله الكاملة إلا الله كما أن العين عضو الأعضاء فإن لها حدودا معينة لا بكل إلى هو يحيط أبعد من هذه المسافة هذه وكما أ ن ا ل أ ذ ن عظم ا ل أ ع ض ا ء أ ي ض ا ف إ ن ه ا لن تستطيع السماع إ ل ا ل م س ا ف ة م ع ي ن ة كذلك العقل ا ل عظم ق ل ع ا ل أ ع ض ا ء لا يستطيع فهم إ ل ا أ ش ي ا ء م ع ي ن ة كثيرة توجد أشياء كثيرة أكبر من ا لا ع ق ل ل يستطيع ان يتخيلها ولا ان يتصورها أ و ل ه ا الخالق ف إ ن ه لا يمكن ل أ ح د أ ن يتصوره قبل أ ن يراه يوم ا ل ق ي ا م ة لا يستطيع ولله المثل ا ل أ ع ل ى ربنا سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يستطيع أ ح د أ ن يتصوره أ و أ ن يتخيله بل كل من تخيل الله على شيء فربنا سبحانه على خلاف هذا الشيء الذي تخيله حتى لو بقي ا ل إ ن س ا ن م ئ ة عام لا يفعل شيئا سوى م ح ا و ل ة تصور الله عز وجل على حقيقته ف إ ن ه لن يستطيع وكل النتائج التي سيتوصل إ ل ي ه ا ربنا سبحانه في الحقيقة على خلاف هذا كله ل أ ن ه سبحانه عنده من ا ل ع ظ م ة و الجلال و الجبروت ما لا يمكن تصوره و لا يمكن تخيله